وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعوب وخلقنا لهم من مثله ما يرسمون وإن نتأ نغرقهم فلا طريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من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 ما رزقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 لهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينتفض قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المفسدون إن كانت إلا طيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون